ع ل ى اله وصحبه وسلم وبعد اليوم ان شاء الله تعالى نعيش مع الكتب ا ل س م ا و ي ة الكتب ا ل م ن ز ل ة من عند الله تبارك وتعالى الكل يعلم ان الله تعالى هو الذي خلقنا وخلق لنا ما في الارض جميعا وما كان الله عز وجل ليتركنا هملا ما كلش يترك خلقه هكذا لا بد وان يبين لهم طريق الهدى حتى تقوم عليهم الحجه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا عشان الناس يوم القيامه أ ي ما يقولوش ايه ربنا لولا أ ر س ل ت إ ل ي ن ا رسولا فتقام عليهم الحجه كيف إ ذ ا أ ر س ل الله تعالى إ ل ي ه م الرسل ب ش ر ي ع ة من عنده افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا وحرم الله عز وجل عليهم أ ش ي ا ء و أ ح ل لهم معظم ا ل أ ش ي ا ء ومن هنا ب د أ ت م س أ ل ة النظر في الكتب ا ل م ن ز ل ة من عند الله تبارك وتعالى هذه الكتب هي التي اشتملت على التعاليم و ا ل أ ح ك ا م التي أ ر ا د الله عز وجل من خلقه أ ن يعملوا بها يعني أ ح ب أ ن يعمل خلقه بهذه ا ل أ ح ك ا م فمن أ ر ا د الله تعالى له الهداية اهتدى وعمل بها وامن بها وسلك طريقها واما من اراد الله تعالى إ ض ل ا ل ه ف إ ن ه اما أ ن يكون قد كفر بها فهناك من كفر بما أ ن ز ل الله عز وجل إ ل ي ه ب ا ل ك ل ي ة وهناك من حرف بعد ذلك وبدل عهد الله إ ل ي ه وكفر أ ي ض ا وهناك من عصى وخالف و إ ن ظل على إ س ل ا م ه وتسليمه لله تعالى ومن هنا فقد علمنا من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ل أ ن الله تعالى ما كان ليعذب امه حتى يبعث فيها رسولا وما كان ليهلك ق ر ي ة حتى يبعث في أ م ه ا رسولا ي ق ل و عليهم آ ي ا ت الله والرسل الذين أ ر س ل ه م الله تعالى منهم من أ ع ل م ن ا الله تعالى باسمه تفصيلا ومنهم من أ ع ل م ن ا به إ ج م ا ل ا كما قال عز وجل منهم من قصصنا عليك ومنهم من ل ن نقصص عليك وكذلك الكتب ا ل م ن ز ل ة من عند الله تعالى ك ا ت خ ت ل ف في طولها وقصرها وتختلف على فترات نزولها وكذلك منها م ا د و ا ن ا ومنها ما لم يذلل منها ما وصلنا باسمه كما جاء في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ومنها ما لم يصلنا س م ه فنحن نؤمن بذلك ونصدقه ما جاء منه إ ج م ا ل ا نؤمن به وما جاء منه تفصيلا نؤمن به أ ي ض ا تفصيلا ما جاء اجمالا يؤمن به إ ج م ا ل ا وما جاء تفصيلا يؤمن به تفصيلا ه فمن الكتب ا ل م د و ن ة التي أ ن ز ل ه ا الله عز وجل على رسوله و أ ن ب ي ا ئ ه ا ل ت و ر ا ة التي أ ن ز ل ه ا الله تعالى على موسى عليه السلام و أ ن ز ل فيها تعاليم من عنده جل ذكره ليهتدي بها الناس الذين أ ر س ل إ ل ي ه م موسى عليه السلام ف م ن ه م من آ م ن ومنهم من كفر ة التي أنزلت على موسى عليه السلام هي كلام الله هي كلام الله يؤمن بها أنزلت على عليه هي هي يؤمن موسى ونصدق بما جاء فيها عن الله تعالى من غير تحريف ولا تبديل و هذه التوراه التي انزلت على موسى عليه السلام ليست هي التوراه التي ب أ ي د اليهود لعنهم الله إ ن م ا حذفت التوراه التي انزلت على موسى عليه السلام ولم يحفظ بني إ س ر ا ئ ي ل عهد الله تعالى إ ل ي ه م رغم أ ن ا ل ت و ر ا ة كان فيها الهدى والنور كما قال تعالى إ ن ا أ ن ز ل ن ا ا ل ت و ر ا ة فيها هدى ونور ولقد آ ت ي ن ا موسى وهارون فرقانا وضياء ا وذكرا للمتقين ل أ ن ما ينزل من عند الله تعالى فيه الهدى والنور ل أ ن ه ه د ا ي ة الله تعالى إ ل ى خلقه فلو أ ن اليهود حافظوا على عهد الله إ ل ي ه م فكانوا امنوا بنبينا صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ولما كانوا قالوا على عيسى عليه السلام ما قالوا فنحن نؤمن ب ا ل ت و ر ا ت التي أ ن ز ل ت من عند الله ونؤمن بما جاء فيها ونصدقه ونؤمن بعد ذلك ل أ ن ه ا قد حرف بني اسرائيل عهد الله إ ل ي ه م و غ ي ر و ا كما جاء في كتاب الله عز وجل أ ف ت ط م ع و ن أ ن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما ع ق ل ي ه وهم يعلمون حرفوا عهد الله اليهم وحرفوا التوراه التي أ ن ز ل ت على موسى عليه السلام هذا في من يتعلق لامر التوراه ف م ا يوجد في أ ي د الناس ليس هو التوراه التي أ ن ز ل ت على موسى ولا يوجد في الدنيا ن س خ ة من ا ل ت و ر ا ة التي انزلت على موسى عليه السلام ونتوقف هنا بسم الله الرحمن الرحيم ف ا ل ت و ر ا ة التي انزله الله عز وجل على موسى عليه السلام هذه لا يوجد منها في الدنيا ن س خ ة واحده ة بل كل له و موجود محرف فيه د ق ي ة من ا ل ت و ر ا ة و ا ل ع ظ م ه محرف مخترع و ا ل أ د ل ة على تحريف ا ل ت و ر ا ة ك ث ي ر ة منها ما جاء في ا ل ق ر آ ن مما يدل على ذلك كما ذكرنا كما في ف الآية أ ت ق ع وهناك ن أن يؤمنوا لكم الآيات إلى آخر الآيات وهناك مواضح كثير أ ي ض ا في ا ل ق ر آ ن تدل على ذلك وجاء في ا ل س ن ة ليدل ج على تحريف ا ل و ه و د ل ل ت و ر ا ة التي ب أ ي د ي ه م ونحوهم ل ب ع ض ا ل ح ب و د والدلالات على وجود وسلم النبي الله صلى عليه و أ ي ض ا التناقض داخل ا ل ت و ر ا ة ا ل م و ج و د ة ب أ ي د ي ه م ف ا ل د ر ا س ة ا ل ت ح م ي ل ي ة لهذه ا ل ت و ر ا ة ا ل م و ج و د ة ب أ ي د ي اليهود تدل على التناقض الكثير في مواطن م ت ع د د ة ولا يمكن التناقض في كلام الله عز وجل فكلام الله تعالى لا تناقض فيه أ ب د ا هذا دليل آ خ ر على أ ن ا ل ت و ر ا ة م ح ر ف وهناك دليل ثالث وهو أ ن ا ل ت و ر ا ة التي ب أ ي د ي اليهود ت و ر ا ة ل ن تكتب إ ل ا بعد موت موسى عليه السلام ب س ب ع ة خ ر و ن ويستحيل عليهم وهم الخونه ا الذين بدلوا وغيروا فعدد العجل وعدد الاصنام وفعل الافاعيل بعد موت موسى عليه السلام ان يكونوا قد حافظوا على ما انزل الله تعالى إ ل ي ه حيث ان موسى عليه السلام موت في حوالي القرن التلتاشر قبل الميلاد والطيراه كتبت في القرن الخامس قبل الميلاد فهذه ف ت ر ة ط و ي ة جدا يستحيل أ ن يكونوا قد حفظوا ما أ ن ز ل الله عز وجل اليهم وقد حرفوه حتى في عهد موسى عليه السلام وكان يردهم إ ل ى الحق فهذه أ ي ض ا أ ح د ا ل أ س ب ا ب ا ل ق و ي ة التي تدمي وهو سبب محسوس للمشاهد يدل على تحريف ا ل ت و ر ا ة ومن ا ل أ د ل ه ايضا على تحريف ا ل ت و ر ا ة ما كتبه حاخامات اليهود أ ن ف س ه م في هذا ا ل ش أ ن فقد ذكر بعضهم في كتاب سمه اليهودية ذكروا أ ن ا ل ت و ر ا ة م ح ر ف ة وذكر في ذلك م و ا ض ع رغم أ ن ه من ح ا ق ن ا ت اليهود وهذه كلها ادله تدل على تحريف التوراه ة والإنجيل قول وجل كما جاء في قول الله عز وجل مصدقا لنا بل في ي ي عز د ومهيمنا ًََُِْ عليه ََِْ و ََ م ُ ه يعني ْ م وَمُهَيْمِنًا ِ ن نحدقنا ََ ي ْ مصحشا ح وما احدثوه وغيروه هذا على وجه لامو هذا فيما يتعلق بالتوراه اما الانجيل فهو ذلك من الكتاب الذي انزله الله تعالى على نبي الله عيسى عليه الصلاه والسلام فضلنا رساله الله تعالى إ ل ي ه وادى عهد الله تعالى إ ل ي ه ولكنه ب ل ي اسرائيل النصارى قوم يدلون الى ج م قوم ي يمليون ل إ الجهل لا يحافظون على عهد الله تعالى إ ل ي ه م لذلك الله عز وجل وصفهم بقوله الضالين وهناك نؤمن هنا ب أ ن الله تعالى أ ن ز ل على عيسى عليه السلام ا ل إ ن ج ي ل هو كلام الله تبارك وتعالى كما أ ن ا ل ت و ر ا ة كلام الله كما أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله و ا ل ق ر آ ن هو أ ص ض ر ذلك كله ثم حرف النصارى ا ل إ ن ج ي ل الذي أ ن ز ل على عيسى عليه السلام فلا تملك الكنائس جميعا في جميع أ ن ح ا ء الدنيا ن س خ ة و ا ح د ة من ا ل إ ن ج ي ل الذي أ ن ز ل على عيسى عليه السلام وهذا دليل كاف على أ ن ه م ح ظ فيما أ ن ز ل الله تعالى إ ل ي ه لا يستطيعون أ ن يخرجوا ن س خ ة و ا ح د ة من ا ل إ ن ج ي ل الذي أ ن ز ل على عيسى عليه السلام وهذا أ ح د ا ل أ د ل ة على تحريف ا ل إ ن ج ي ل و أ ي ض ا من ا ل أ د ل ة على تحريف ا ل إ ن ج ي ل أ ن النصارى صنعوا سبعين إ ن ج ي ل ا اجتمعوا و ص ن ع و ا سبعين إ ن ج ي ل ا كل إ ن ج ي ل له طريقه تختلف عن ا ل أ خ ر ى رغم أ ن ما انزل الله تعالى على عيسى عليه السلام هو إ ن ج ي ل واحد ب ل غ ة و ا ح د ة أ ن هم فقد كتبوا أ ن ا ج ي ل ع د ة بلغات ع د ة هذا يدل على أ ن ه م ح ر و ا ما انزل الله إ ل ي ه وهؤلاء السبعون انجيلا استخلصوا منهم اناجيل اربعه تجد فيها التناقض ايضا ومنها ما يدل على امر يناقض ما يدل عليه الكتب الاخرى هذا ايضا احد الدلائل على ان الانجيل الذي أ ن ز ل ه الله تعالى على عيسى عليه السلام ليس هو الذي يوجد ب أ ي د ي النصارى حتى اليوم كما ي ظ ل أ ي ض ا على تحريف ا ل إ ن ج ي ل أ ن ا ل ل غ ة التي أ ن ز ل الله تعالى بها ا ل إ ن ج ي ل على عيسى عليه السلام ليس ه ي ا ل ل غ ة التي كتبوا بها أ ن ا ج ي ل ه وهذا يدل على أ ن ه م غيروا و ب د ل و ا لو أ ن ك نظرت إ ل ى ا ل ق ر آ ن كما أ ن ز ل ه الله كلاما عربيا غير ذي عوج لا تغيير لحرف واحد ولا تبديه هكذا تكلم الله تعالى به وتكلم نبيه صلى الله عليه وسلم و ب ل غ ا عن ربه ف ه ك ذ ا بلغت ا ل أ م ه عن نبيها صلى الله عليه وسلم فهو متواتر في كل حرف فيه لا يسع أ ح د ا ان يقول غير ذلك أ ب د ا ولا يوجد شيء من ذلك في ا ل ت و ر ا ة ولا في ا ل إ ن ج ي ل ومن ا ل أ د ل ة على تحريف ا ل إ ن ج ي ل أ ي ض ا أ ن ا ل إ ن ج ي ل لم يكتب في عهد عيسى عليه السلام وانما كتب بعد قرون كتبا بعد ق ر من موت عيسى عليه السلام وهؤلاء ل ك ن لم يكتبوه كما كان على عهد عيسى عليه السلام وهناك أ د ل ة ك ث ي ر ة يقوم بها المتخصصون في هذا ا ل ش أ ن من د ر ا س ة الكتب أ و كتب ا ل أ د ي ا ن واحد الدراسات ا ل ق ي م ة في هذا الباب كتاب للدكتور محمد عماره اسمه رد علمي كتاب صغير ا ن ق ذ فيه ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل الموجود ة ب أ ي د ي الناس اليوم هذا خرأه كتاب في يعني في غاية الدقة يقينا في علم من أ ن التوراه و ا ل إ ن ج ي ل م ح ر ف ة حتى و إ ن كان يهوديا أو ن ص ر او ن ي ا م ج و د ك ا نصرانيا موجود كان مطبوع هو كتاب هو ي في في أول ما هم ل س ح ب و من بعد كان حصلت مشكلة كان وأبن لكن بعد على بعض الدولة حاولت حصلت سحبوك تحصلوا خلهم أنت وتصوروها لو منه هتجدوا بعض ع ن إن ي ش ء الله ومن الكتب أ و من الصحف ا ل م ن ز ل ة صحف إ ب ر ا ه ي م عليه السلام هذا أ ي ض ا من كلام الله تعالى المنزل على أ ن ب ي ا ئ ه و ر س ل وصحف موسى عليه السلام وكان فيها صحف إ ب ر ا ه ي م كان فيها أ م ث ا ل ربنا عز وجل يعلم الناس أي يمتثلوا لتلك الأمثال التي ربنا عز وجل ومنها أ ن الله تبارك وتعالى ي ذ ك ر فيها أ ن العاقل عليه أ ن يحفظ لسانه و أ ن يقبل على ش أ ن ه ه ذ ه من ا ل أ م ث ا ل التي وردت في صحف إ ب ر ا ه ي م عليه السلام و أ م ا صحف موسى عليه السلام فكانت عبرا ونواعي كما جاء فيها عجبت لمن يعلم أ ن ه يموت كيف يضحك الذي يؤمن ب أ ن ه سيموت و أ ن ه يعلمه وجود النار كيف يضحك وفيها أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة من هذا القبيل الشاهد أنه نؤمن ب أ ن الله تعالى أ ن ز ل صحفا إ ل ى موسى و إ ل ى إ ب ر ا ه ي م عليهما ل ص ل ا ه والسلام ونصدق بما جاء فيهما عن الله تبارك وتعالى السؤال أ ي ن ا ل ح ق ي ق ة وكيف الوسول إليها كيف نصل إ ل ى ح ق ي ق ة ما أ ن ز ل الله تعالى على رسله ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة والسلام عبر السنين و ا ل أ ي ا م لا سبيل إ ل ى م ع ر ف ة ذلك أ ب د ا إ ل ا عن طريق ا ل ق ر آ ن العظيم الذي حفظه ربنا جل ذكره على هذه ا ل أ م ة قال تعالى إ ن ا نحن نزلنا الذكر و إ ن ا له لحافظون وجعله الله عز وجل كتابا فاصلا بين الحق والباطل و الله تبارك وتعالى جعله مهيمن ا على الكتب ا ل ص ا د ق ة مصدقا لما فيها من الحق مصححا لما حرفه أ و ل ئ ك القوم و غيروا لما أ ن ز ل الله عز وجل عليهم و إ ن ه لا يستطيع أ ح د على مر الزمان أ ن يتطرق إ ل ى خلل في كتاب الله عز وجل ولا يستطيع أ ح د على مر الزمان أ ن يصل إ ل ى تحريف حرف واحد من كتاب الله عز وجل ل أ ن الله عز وجل حفظه وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إ ن ي منزل عليك كتابا لا, أو لا يغسله الماء فهو محفوظ في الصدور مكتوب في السطور ف إ ن ه لا يضيع منه حرف واحد و إ ن ك لا تجد صغار ا ل أ ط ف ا ل يحفظ ا ل ق ر آ ن حتى بالايات والصفحات و ا ل أ س ط ر فتلك آ ي ة من آ ي ا ت الله تبارك وتعالى في ش ف ظ ا ل ق ر آ ن العظيم وهذا عهد الله إ ل ى نبيه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وعهد الله تعالى إ ل ي ن ا حتى إ ذ ا رفع ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن من أ ه ل ا ل أ ر ض رفع ا ل ق ر آ ن إ ل ى الله تعالى فهو كلامه وهنا لا يبقى في ا ل أ ر ض أ ح د يؤمن بالله تبارك وتعالى ل أ ن الله يرسل ريحا ط ي ب ة تقبض أ ر و ا ح المؤمنين حتى تقوم ا ل س ا ع ة على الكافرين ا ل ق ر آ ن ا ل ع ظ ي م هو كلام الله تبارك وتعالى كلام الله من قال أ ن ه كلام البشر ف إ ن ه قد كفر لا خلاف في ذلك بين أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م بل ولا بين العوام من قال أ ن ه كلام البشر أ و أ ن ه محدث أ و أ ن ه مخلوق ف إ ن ه كافر اعد الله تعالى له سقر حيث قال الله عز ا ز ل في ش أ ن من قال في ا ل ق ر آ ن أ ن ه قول البشر قال س أ ص ل ي ه سقر وما أ د ر ا ك ما سقر لا تبقي ولا تذر إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت فهو كلام الله تبارك وتعالى ا ل ن ظ ر في ا ل ق ر آ ن يجد فيه بعض ا ل أ م و ر التي نتطرق إ ل ي ه ا ا ل آ ن يعني لو نظرنا في ا ل ق ر آ ن سنجد فيه أ م و ر ا ع ظ ي م ة وقواعد تقوم عليها حقائق هذا الكون وفيها يشتمل ا ل ق ر آ ن على جميع ما سبقه من تعاليم إ ل ا التي نحاها الله عز وجل ونسخها عنا فلا نلتزم بها وهناك صفات ومميزات لهذا ا ل ق ر آ ن العظيم أ و ل ميزه ا ل ق ر آ ن العظيم يشتمل على ما يحتاج إ ل ي ه الناس في معاشهم ومعادهم من أ م و ر دينهم ودنياهم منها ما هو مصرح به ومفصل فيه و م ن ه و ما هو مدلول عليه ومشار إ ل ي ه حيث أ م ر ه م بالتفكر والتدبر مع اتباع س ن ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و أ ي ض ا تجد ا ل ق ر آ ن ا ج ت م ل على خ ل ا ص ة تعاليم الكتب ا ل إ ل ه ي ة ا ل س ا ب ق ة ا ل م ن ز ل ة على رسل و الله تبارك وتعالى فهناك امور لا تتغير ولا تتضدل مهما تغيرت الكتب و ت ت ا ب ع ت الرسل منها توحيد الله وصفات الله والايمان إ م ب ا ل و ل ل آ خ ر ا ا إ م بالرسل والاخلاق الكريمه وذم الاخلاق ا ل ذ م ي ن ه ومنها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك موجود في كتب الله تعالى عنه وفي ا ل ق ر آ ن خاصه جمعها كلام الله تعالى ا ل ق ر آ ن أ م ا الشرائع فانه قد يوجد في شريعه ما لا يوجد في اخرى فالشرائع ي تتغير وتتبدل والله عز وجل ينفخ ما يشاء ويبقي ما يشاء اما العقائد و ا ل أ خ ل ا ق فلا نسخ فيها ف ن ش ن و نجد في ا ل ق ر آ ن كل ذلك و أ ي ض ا ا ل ق ر آ ن كل ح ق ي ق ة أ ث ب ت ه ا الله عز وجل فيه ف إ ن ه ا لا تتصادم أ ب د ا مع حقائق الكلام ل أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله تعالى وهذا الكون خلق الله تعالى فالله عز وجل قال أ ل ا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالحكيم يعلم صنعته وهو ادرى بها ف ا ل ق ر آ ن كلام الله والله تعالى إ ذ ا أ خ ب ر عن شيء في الكون ف إ ن ه هو ا ل ح ق ي ق ة ا ل م ج ر د ة مهما تغير نظر الناس إ ل ي ه م ف إ ذ ا مثلا ا ل ق ر آ ن أ ق ر ح ق ي ق ة ع ل م ي ة ما فان العلماء المتخصصين في علم الفلك أ و غير من هذه ا ل أ ش ي ا ء لوصلوا إ ل ى ن ظ ر ي ة تتناقض مع ا ل ق ر آ ن ف ا ل خ ط أ في ا ل ن ظ ر ي ة ف إ ن ه لابد أ ن يكتشف بعد ذلك أ ن ه ا ب ا ط ل ة أ م ا إ ذ ا وصل ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ا ل ح ق ي ق ة ولامسها وراها ومعاها بجميع ج و ا ن د ه ا ف إ ن ه لا بد وان تكون م و ا ف ق ة للحقائق التي قد غرها كلام الله عز وجل في هذا ا ل ق ر آ ن العظيم ت ه د ه بعض ا ل أ م و ر التي تتعلق بامر الكتب ا ل م ن ز ل ة على أنبياء الله عليه الله الصلاة أنبياء ولكن ا س ل والحقيقة انه هذه المحاضرتين ا ا م إحدى أن ن هذه ه دقة محاضرة ولو أ ي سيسع كنت اعلم ان الوقت لكنت اتمنت الكلام أن أتمنت الوقت أعلم في هذه ا الأمر ولكن ذ ه حقائق في غ ا ي ة ا ل د ق ة و إ ن ه لا بد ل ل إ ن س ا ن أ ن يعيها ف إ ن الله تعالى لم يحفظ كتابا إ ل ا ا ل ق ر آ ن و إ ن الله حفظ ا ل س ن ة ب ش ف ظ ه ا ل ق ر آ ن ل أ ن ا ل س ن ة موضحه ل ل ق ر آ ن م ف ص ل ة لبعض ما جاء فيه مبينه لما أ ج م ل في ا ل ق ر آ ن وهذه س ن ة الله تعالى في ش ف ظ كتابه ا ل ق ر آ ن العظيم كما وعد نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا من عدل الله وفضله على الناس حيث انه لا ي ك و نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا كتاب بعد ا ل ق ر آ ن العظيم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي هو عهد الله إ ل ي ن ا فان الله من رحمته ومن فضله ومن عدله في خلقه أ ن ه حفظ لهم هذا ا ل ق ر آ ن حتى يصححوا به ما وقع فيه من أ خ ط ا ء و إ ذ ا ت د ا ع ت عليهم ا ل ظ ر ي ف والشياطين رجعوا إ ل ى كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان كثيرا ما يضل ويخطئ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لبن الخطاء إله يضن كثيرا ما كما خطاء ويخطئ وخير آدم التوابون ف إ ذ ا ما ر أ ى ا ل إ ن س ا ن نفسه قد ضل أ و غاب عنه بعض الحقائق إ ذ ا ما رجع إ ل ى كتاب الله و س ن ة نبيه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ف إ ن ه يجد فيه ما يشفي ص ب ر ه و ي ض ي ب ه ن ه ويزيل وحشته ويؤنسه في دينه ودنياه وهذه من ر ح م ة الله تعالى بنا غير انه بعض الناس الذين كفروا بالله تعالى لا يلهون على شيء ولا يريدون لانفسهم ان يهتدوا اولئك طبع الله على قلوبهم فاصمهم و اعمى ابصارهم افلا يتدبرون ا ل ق ر آ ن لو انهم نظروا في كتاب الله و ما اودع الله تعالى فيه من العقائد الخالصه ومن الحقائق ا ل م ج ر د ة ومن ا ل أ خ ل ا ق ا ل ك ر ي م ة ومن العبادات ا ل ع ظ ي م ة التي تربط المخلوق بالخالق وما في ذلك من إ ش ا ر ا ت لما أ و د ع الله تعالى في الكون من آ ي ا ت عظيمات فلو أ ن العبد إ ل ت ز م بما أ م ر الله تعالى به من ا ل ن و ر في كتاب الله و ا ل ت ز ا م ي م ا جاء في ه وعندنا ي ه صلى ا لله ع ل ي ه و ع ل ه وسلم وعاد أ النظر في هذا الكون في س م ا ئ ه و أ ر ض ه و ب ح ا ر ه و أ ن ه ا ب ه و أ ن ا س ه ج ن ه و إ ن س ه في الدار و بافي غيرها لامنا بلاله تبارك وتعالى و ص د ق المرسلين ولكن كما قال الله عز وجل ف إ ن ه ا لا تعمى ا ل أ ب ص ا ر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور و ن س أ ل الله تعالى أ ن يهدينا و إ ي ا ك م لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه